وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بتر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات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 والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكاً وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلب خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإن دخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يقافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا.